ونبكى بالسنة وياك ونبكى بالسنة وياك ومن يغلى البشرين اشوفك دام بحلامي اصحى من الحلم ضامي اشوفك دام بحلامي اصحى من الحلم ضامني وعيشك باقي ايامي وتطمن مستحيل اجفاك وعيشك باقي ايامي وتطمن مستحيل اجفاك Shove et om på المسؤول على اللي صار لي لا تقول تعالوا بس أنا المسؤول أحبك حب مو ما أقول ورب البيت ما انسى أحبك حب مو ما أقول ورب البيت ما